114. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولم 114. لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحن فَضُو أخانا وَنَزَدَ كِيلَ بعيدٍ ذَالكَ كِيلُ يسير قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُتُونِ مَوْثِقَ مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا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 124. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 125.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 114. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 115. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون